للجزء الأول من كتاب الاعتصام ويتعلق بهذا الموضوع مباحث كثيرة ذكرها المصنف هنا منها ما مر معكم نظيره ومنها تفريعات فقهية ذكرها المصنف ليبين ما يتعلق من أحكام بهذا الباب والمقصود أن العمل الذي يزيد على ما شرع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن هذا العمل قد قسمه المصنف إلى أقسام وقد مضى معكم الأقسام السابقة وسيجدد الكلام في الزياده إذا كانت وصفاً للعمل إما بالقصد أو بالعادة وإما بالشرع وسيذكر هذا أمثلة من باب العبادات وأمثلة في المعاملات وسيتكلم عن سد الذريعة سيتكلم المصنف عن سد الذريعة والمقصود بسد الذريعة كما سيأتي اعتبار المآلات في الأفعال أي أن هذا الفعل إن كان يؤدي في مآله أي في منتهاه إلى مخالفة للشرع فحينئذ فإن الفقيه والناظر ينظر إليه من خلال هذه النتيجة معنى اعتباره مآلات الأفعال أي أن الفعل في أصله يكون مشروعا لكن تنضاف إليه أعمال تنضاف إليه مقاصد تخرج منه نتائج بسبب ما يضيفه المكلف إما من خطأ في التطبيق وإما من زيادة غير مشروعة فينتهي ذلك الفعل الذي فعله المكلف وإن كان في أصله مشروعا يكون في مآله ومعنى مآله أي ما يقول إليه أي ما يقول إليه يؤدي إلى مناقضة قصد الشارع فيكون له حكم باعتبار المآل فيكون له حكم باعتبار المآل وسيذكر المصنف أمتلى على هذا أي نعم اقرأ بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله وذكر له وأما بالعادة فكالجهر والاجتماع فيه أقرأ, اقرأ واعلموا أنه حيث قلنا واعلموا أنه حيث قلنا إن العمل الزائد على المشروع يصير وصفا لها أو كالوصف فإنما يعتبر بأحد أمور ثلاثة إما بالقصد وإما بالعادة وإما بالشرع أما بالقصد فظاهر بل هو أصل التشريع في المشروعات بالزيادة أو النقصان وأما بالعادة فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين متصوفة الزمان فإن بينه وبين الذكر المشروع بونا بعيدا إذ هما كالمتضادين عادة الذي حكى بن والضاحن عن الأعمش عن بعض أصحابه قال مر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه ويقول سبحوا عشراً وهللوا عشراً فقال عبد الله إنكم لأهدا لا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أضل بل هذه يعني أضل وفي رواية عنه أن رجلاً كان يجمع الناس فيقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة سبحان الله قال فيقول القوم ويقول رحم الله من قال كذا وكذا مرة الحمد لله قال فيقول القوم قال فمر به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال لهم هديتم لما لم يهدى نبيكم وإنكم لتمسكون بذنب ضلاله نعم هذا المثال ذكر المصنف للعادة يعني أمور تجري في العادة بين الناس ويسهلون الأمر فيها يقول الأمر فيها سهل لماذا تشددون في مثل هذا هذا رجل يقوم بين الناس فيذكرهم يقول يا فلان سبح الله عشرا ويا فلان عظم الله عشرا ويا فلان استغفر عشرا فأنكر هذا ابن مسعود وأصل الإنكار فيه أن هذا العمل كان الذكر والعبادة والتسبيح وتعظيم الله كان بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وهذه الشريعة جعلت له حدودا ولم تجعل هذا منه لم تجعل هذه الصورة التي اعتادها الناس منه فمن ثم فهذا ابتداء بالعادة اعتاد الناس هذا الأمر فابتدعوه ولذلك أنكروا عليهم ابن مسعود وهذا الأمر وإن كان عند كثيرين يرونه سهلا لكن تطور عند طوائف كثيرة في العالم الإسلامي حتى أصبح الشيخ يشرف على تنمذته ويوزع عليهم أسماء الله الحسنى كل سنة يوزع عليهم كل شهر اسما يذكرون الله من خلاله ولا شك أن أخذ العبادة بهذه الطريقة فيه معنى القرافة وفيه معنى التبعية وفيه معنى التقليد ولعلكم بهذا تتنبهون إلى شدة العلماء العلماء السلف في إنكار البدع لأنها تنتقل البدعة من جزئية إلى جزئية فيتتكون منها أصول فهذا الذي أنكره ابن مسعود عليهم لأنه لم يشرعه الله عز وجل ولا حاجة للناس أن يشرف عليهم إنسان ليقول لهم سبحوا كذا أسبحوا كذا أسبحوا كذا وذكر له أن ناساً بالكوفة يسبحون بالحصى في المسجد فأتاهم وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كوماً من حصى قال فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد ويقول لقد أحدثتم بدعة وظلما وقد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما هذا له نظائر كثيرة ذكرها المصنف يعني إن كنتم تقصدون أن هذا فضلا والنبي لم يصنعه أصحابه فمعنى هذا أنتم أفضل عمل منهم أو إن قصدتم أن هذا شرعا فقد افتريتم مع الله عز وجل لأن الله لم يجعل هذا من شريعته أينان فهذه أمور أخرجت الذكرى عن وصفه المشروع كالذي تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة أو الصلوات المفروضة إذا صليت قبل أوقاتها فإنا قد فهمنا من الشرع القصد إلى النهي عنها والمنهي عنه لا يكون متعبداً به وكذلك صيام يوم العيد وذلك الفقهاء كما سبق معكم حرموا صيام يوم, العيد يوم العيدين حرموا صيام يوم العيدين لورود النهي عنه والنهي يقتض الفساد فمن صام لم نقل هذه عبادة منه وإن كان صورة الصوم عبادة لكن لما تعلق بها النهي هنا أن نقول هي عبادة أو نقول هي ظلم منه واعتداء مع أن الصورة ما هي الصورة همساكن عن الطعام والشراب واللغو والرفث لكن لما نهي عن ذلك في هذا الموضع فأتى به اعتبرنا هذا ليس بعبادة واعتبرناه تعديا وظلما فانتقلنا من مصطلح العبادة الذي يثاب ويؤجر عليه وجعلنا بدل مصطلح العبادة الشرعي جعلنا مصطلح آخر وهو الابتداء وعليه يكون فعله تعد وظلم إينا. وخرج ابن والضاح من حديث آبان بن أبي عباس قال يقيت طلحة بن عبيد الله الخزاعي فقلت له قوم من إخوانك من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على احد من المسلمين يجتمعون في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوماً ويجتمعون يوم النيروز والمهرجان ويصومونها فقال طلحه بدعه من اشد البدع والله لهم أشد تعظيما للنيروز والمهرجان من عيدهم وهذا واضح جدا لأن هذا وقع فيه امرا انهم احدثوا في هذا الاجتماع بدعا احدثوا في هذا الاجتماع بدعا فصاموا أياما نهي الصوم عنه لأنه تشبه, تشبه بالنصارى فلم يكن هذا الاجتماع وإن كانوا من أهل السنة والجماعة وإن كان في اجتماعهم هذا لا يظلون أحدا لكن لما أدخلوا فيه هذه البدع قال طلحة بدعة من أشد البدع نعم. ثم استيقظ أنس بن مالك رضي الله عنه فرقيت إليه وسألته كما سألت طلحة فرد علي مثل قول طلحة كأنه ما كان على ميعات فجعل صوم تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى وذاك القصد لو كان أفسد العبادة فكذلك ما كان نحوه نعم هذا طلحة هو طلحة بن عبد الله الخزاعي بصري أحد الأجواد المشهورين سمع من عثمان بن عفار رضي الله عنه وما ذكروا عن كلامي آنس هنا قال فكأننا مع أنس على ميعاد لأن الجواب في مثل هذا عند العلماء واحد يعني كأنه يقول فصار جوابي هو جواب عثمان جواب أنس ابن مالك لأن الجواب عند العلماء واحد ذلك كما تلاحظون هنا وهذا أمر ينبغي يتنبه طالب العلم ليطلب العلم الصحيح ويريد أن يدعو ويصحه في واقع هذه الأمة يتنبه هذا المعنى العظيم وهو أن جواب الأئمة في مسائل التوحيد وأصول المله واحد مثل هذه الجزئية الآن جوابهم واحد ويقول طلحا يقول كأنني أنا وأنس على ميعاد يعني كأننا توعدنا ونظرنا في هذه المسألة واتفقنا على جواب واحد وهم لا يحتاجون إلى ذلك فالجواب واحد في هذه المسألة وفي غيرها وهذا من أعظم ما يبين مسائل الدين فكلام الأئمة في التوحيد ووجوب عبادة الله والنهي عن الشرك والنهي عن البدع واحد كما أن كلاما في أركان الإسلام ووجوب إقامتها ونشرها والدعاء إليها والاجتماع عليها كلاما في ذلك واحد وكذلك فيما يتعلق من وجوب الدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والاجتماع على أصول الدين هذا أيضا كلامهم فيه واحد ولذلك تلاحظون هنا وكما سيأتي معنا وقد تكرر هذا الكتاب كثيرا أن كلام الفقهاء في النهي على البدع كثير مع أن كثير من الفقهاء المتأخرين هل كلامهم من جنس هذا الكلام أو يختلف يختلف يختلف كثيرا فتجد الكثير من المقلدة والمتعصبة واتبع الأئمة الأربعة يخالفون الأئمة في عقيدتهم فالإمام الشافعي سلفي المعتقد وكثير من الأتباعها شعرية الإمام مالك الآن رأيتم شدة نهيه على البدع واضح هذا أو لا وهو سلفي المعتقد وكثير من المالكي المتأخرين ما شأنهم أشعرية المعتقد بل إن هذه المسائل التي يشدد فيها السلف مثل مالك وغيره قد وقع في هذه الأمة بعدها طوام وأصبح المتفقه المنتسبين إلى مذاهبهم يقرون ذلك أصبح المتفقه المنتسبين إلى مذاهبهم يقرون ذلك الاقر والاعاذ بالله الشركه الاكبر باسم محبه الصالحين واقروا البدع والمحدثات باسم الاجتهاد وغيره وهم يشتغلون بالفقه وقدوا ذلك في اتباع الائمه كثر ذلك في اتباع الائمه الثلاثه لا ينبغي طالب العلم ان على هذا فهؤلاء ائمه فقهاء اسسوا كما اسسوا الفقه أسسوا الاعتقاد وكما علموا الناس الاعتقاد الصحيح والفقه علموا الناس وعايشوهم وحذروهم من البدع وربوهم على اتباع السند هذه القصة إذا قرأتها يتبين لك هذا وهو يجالس قوما وينظر في وجه الابتداء الذي ابتدعوه ثم يناقشهم ثم يبين لهم ثم يبين ارتباط كلامه كلام طلحة بابن عبد الله بكلام أنس بن مالك هذا كله تربية ومعايشة للناس لأنه لو لم يعايشوا الناس لما اطلعوا على هذه البدع وهم يعايشون الناس ويربونهم وربونهم على صحة الاعتقاد ويفتونهم في الأحكام ويعلمونهم الفقه ويحضرونهم من البدع والأهواء ويعايشونهم هذه طبيعة الأئمة أئمة السلف المشهورين وينبغي لطالب العلم أن يتنبه إلى ذلك بخلاف كثير من المتفقهة في آخر الزمان فقد يكونوا هم بل هم فعلا سبب في كثير من البدع التي انتشرت بين العوام فضلا أن يربوا العوام أو يعلموهم التوحيد أو يعلمونهم السنة أو يقومون فيهم بخير ينبغي أن يفرق الإنسان في هذه الأمور وهذه من التغيرات التاريخية العجيبة التي حدثت في العصور المتأخرة ولم تكن في واقع الأمة ولذلك كثير من الناس في الدعوة المعاصرة قد لا يلتفت للانتفاع من الفقهاء لأنه يقيسهم بأي فقهاء بأكثر المتفقهة في العصور المتأخرة هذا خطأ بل هؤلاء, بل هؤلاء الأمة المشهورين وتنبهوا لما يكثره الشاطب عن الإمام مالك في النهي عن البدع بل هؤلاء الأمة المتقدمون أمثال مالك وغيره وأحمد والشافعي وغيره من أمة السلف هؤلاء أمة في العقيدة وفي التربية وفي الدعوة في معايشة الخلق في نصرة السنة وفي القيام بالحق وأحرى بالدعوة الإسلامية أن تستفيد منهم تنظر في مناهجهم وتستفيد من ذلك استفادة عظيمة نعم. وعن يونس بن عبيد أن رجلا قال للحسن يا أبا سعيد ما ترى في مجلسنا هذا قوم من أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد نجتمع في بيت هذا يوما وفي بيت هذا يوما فنقرأ كتاب الله وندعو لأنفسنا ولعامة المسلمين قال فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي نعم لأن القراءة القرآن لم يكن هذا معروفاً في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نعم يجتمع الناس لمصالح يب يجتمع الناس للنظر في مسائل العلم يجتمع الناس لمصالح الدنيوية أو الأخروية لكن بهذه الطريقة الموجودة هنا خاف الحسن أن يستتبعوا بعدها أشياء لأنهم يجتمعونها فقط لمجرد قراءة القرآن وليس يجتمعون لأخذ العلم على وجهه الصحيح فخشي عليهم أن يفهموا القرآن على غير فهمه وأن ينزلوا آياته على غير معناها فإن قيل مجرد حفظ القرآن فحفظ القرآن له طرق غير هذه الطرق فإن هذا الاجتماع لم يكن على علم فإنه يخشى من مغبته فإذا قال قائل القرآن أليس بعلم إن سأل أحدكم فقال القرآن أليس بعلم فنقول نعم القرآن علم لكن لمن, تعلمه. لكن لمن تعلمه ولذلك من المسائل المهمة في التربية التي ذكرها الفقهاء قالوا يتعلم القرآن أولا يحفظ القرآن أو يتعلم العلم ويرد عليه السؤال السابق أليس القرآن علماً؟ فلماذا هذه المقابلة؟ سأل رجل الإمام أحمد قال أتعلم القرآن؟ أحفظ القرآن أو أتعلم العلم؟ فقال أتعلم العلم هذه مناهج تربوية عظيمة ينبغي للدعاة وطلاب العلم أن يقفوا عندها وقفات وجاء رجل آخر يسأل هذه وردت في مسائل الإمام أحمد يسأل بعض أصحابه قال أحفظ القرآن أو أتعلم العلم قال احفظ القرآن والجواب كما يظهر لكم الآن متناقض لكن لا تناقض فيه قال أصحاب الإمام أحمد وغيره أما الأول فهو محتاج لتعلم العلم وقد لا يدرك حفظ القرآن إلا وقد وقع في أمور تضره كان يكون الإنسان الآن يحتاج إلى تعلم أحكام كثيرة وقد يكون عمره بعد ال أو الخمسة والعشرين يحتاج إلى أحكام كثيرة ثم يجلس لحفظ القرآن عشر سنين طيب كيف يتعلم العلم؟ ماذا يصنع في المسائل التي تردو عليه؟ ما ماذا يتبع فيها فيه السنة والبدعة ماذا يصنع فقال له تعلم العلم لأن حفظ القرآن ليس بواجب حفظ القرآن واجب على الأمة جميعا لكن ما واجب على كل إنسان ويجب على كل إنسان ما تقوم به صلاته وأما الثاني فكما قال المهنى وغير من أصحاب الإمام أحمد قالوا رآه صغيرا يستطيع أن يحفظ القرآن ولا يحتاج لتفصيل مسائل. العلم فقال له يحفظ القرآن أي ثم تعلم لكن إذا احتاج إلى العلم يقدم ماذا؟ يقدم حفظ القرآن وإلى العلم يقدم العلم فهؤلاء يجتمعوا للقراءة لكن هناك احتمالات كثيرة أن ينزلوا الآيات على غير منزلتها هذا وارد إلا ما وارد أن تظهر بينهم مسائل علمية أو مسائل يحتاجون في واقعهم فيفتي كل منهم أو ينظروا فيها نظراً خاصة يقع هذا ولا ما يقع وعلى غير علم فإن لم يكن على, على غير علم سيكون على أي شيء إن لم يكن على علم سيكون على أي شيء على جهاله ومن ثم اجتماعهم هذا من حيث المآلات والاعتبارات يرجى له خير أو يخشى منه يخشى منه هذا وجه تعليل الحسن لذلك قال فنهى الحسن عن ذلك أشد النهي هذا يرجع إلى أمر تربوي يلاحظونه ومبنيون على ما ذكرته لكم في مسألة حفظ القرآن. تقديم حفظ القرآن أو تعلم العلم <تصفيق> طبعا لهذه المسائل دقائق تربوية كثيرا قد يقول إنسان فإذا جلس يقرأ القرآن يحفظ القرآن عشرين سنة ويتعلم العلم بعد ذلك أو عشر سنين نقول بين العشرين والثلاثين ما الذي يحفظ ظهنه عن التصورات الفاسدة؟ الآن في بعض الأعاجم بل في بعض العرب قد يحبس نفسه لحفظ متون وحفظ أشياء كما يصنع بعض الطلبة عشر سنين أو أكثر لكن لا يفقه مما حفظ شيئا هذا موجود إلا ما موجود ليس مع يعني معه علم حفظ ليس معه فقه ما هي التصورات الذي سيكونها في العشر السنوات هذا السؤال مهم. ما هي التصورات هل سيفهم الدين فهم صحيح هل سيفهم المسائل التي تحدث له فهم صحيح هل سيفرق بين السنة والبدعة كيف سيفهم المسائل الحادثة عند المسلمين والوقائع والنمازل كيف سيدركها إذا لم يتعلمها على وجهها هل مجرد الحفظ يؤدي به إلى ذلك مجرد الحفظ لا يمكنه من ذلك فمعنى هذا أنه في هذه السنوات العشر أو الخمس سيكون تصورات سيكون معلومات خاطئة وقد لا يرجع عنها بعد ذلك ومن ثم نظر الفقه في هذا المسأل نظر دقيق قالوا يتعلم لأنهم يعتبرون تعلم العلم واجب وحفظ القرآن ليس بواجب فإن قال لك إنسان تعلم حفظ القرآن العلم فنقول علم لمن فقهه لكن لمن لم يفقهه هو حفظ مجرد حفظ له أجر الحسنة بالقراءة وله أجر الحفظ وله, وله البركة من, من حفظه لكن إن لم يتعلمه قد يضرب بعضه ببعضه يقطع ما امر الله به اي وصف فهذا معنى مهم في مسائل التربيه والتفقه والنقل في هذا المعنى كثير فلو لم يبلغ العمل فلو لم يبلغ العمل الزائد ذلك المبلغ كان اخف وانفرد العمل بحكمته والعمل المشروع بحكمته كما حكى ابن وضاح عن عبد الرحمن بن ابي بكر قال كنت جالسا عند الاسود بن سريع وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع فافتتح صورة بني إسرائيل حتى بلغ وكبره تكبيرا فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله جلوسا فجاء مجالد بن مسعود متوكيا على عصاه فلما رآه القوم قالوا مرحبا اجلس قال ما كنت لأجلس إليكم وإن كان مجلسكم حسنا ولكنكم صنعتم قبلي شيئا أنكره المسلمون فإياكم وما أنكر المسلمون فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن وأما رفعوا الصوت فكان خارجاً عن ذلك فلم ينضم إلى العمل الحسن حتى إذا انضم إليه صار المجموع غير مشروع والنتيجة يسير أنه وإن قال أصل عملكم حسناً وهو القراءة لكن من ضم إليه ليس بحسن فتصبح النتيجة ما هي؟ العمل كله ليس بمشروع ليس بحسن وإن كان أصله, وإن كان أصله مشروعاً ويترتب على هذا من ناحية العملية النهي عنه إذا جاك انسان غير فقيه قال لماذا تنهى عنه؟ نقول ننهى عنه باعتبار المالات التي أدت إلى ذلك نينا. ويشبه هذا ما في سماع بن القاسم عن مالك فالقوم يجتمعون جميعا فيقرؤون في الصورة الواحدة مثل ما يفعل أهل الإسكندرية فكره ذلك وأنكر أن يكون من عمل الناس وسئل بن القاسم أيضًا عن نحو ذلك فحكى الكراهية عن مالك ونهى عنها ورآها بدعة وقال في رواية أخرى عن مالك وسئل عن القراءة بالمسجد فقال لم يكن الأمر القديم وإنما هو شيء أحدث ولم يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها والقرآن حسن قال ابن رشد يريد التزام القراءة في المسجد بإثر صلاة من الصلوات على وجه ما مخصوص حتى يصير ذلك كله سنة مثل ما بجامع قرطبة إثر صلاة الصبح قال فرأى ذلك بدعة نعم يقرأ يجي إنسان فيقرأ للناس بعد صلاة الصبح القرآن أو أنه يأتي قبل صلاة الجمعة والناس السنة المطلوب منهم في السنة ما هو التبكير لصلاة الجمعة ثم ماذا يصنعون ثم يصلي كل منهم ما كتب الله له أن يصلي كما ورد في الآثار من فعل السلف فعل الصحابة يصلي اثنتين ثلاث تسليمتين تسليمتين ثلاث تسليمات أربع تسليمات يتنفل قبل الزوال ما شاء الله لهم فيتركون هذه السنن ويتم بقارئ يقرأ على الناس حتى يأتي الإمام بالخطوة إذا حدث هذا في المجامع ودخل الناس ماذا سيقولون يقولون هذا سنة أو بدعة يقولون هذا سنة لأن الأمور التي تظهر في الجوامع تأخذ هذا الوصف يقول هذا سنة ومعنى سنة أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعل أصحابه ومن فعل المسلمين وهو ليس كذلك لا هو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أصحابه ولا من فعل المسلمين وإن كان هو قراءة قرآن لكن في غير موضع ولذلك ينهى عنه نعم وقوله في الروايه والقران حسن يحتمل ان يقال يحتمل ان يقال انه يعني ان تلك الزياده من الاجتماع وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن قراءه القران ويحت ويحتمل وهو الظاهر أنه يقول قراءه القرآن حسنا على غير ذلك الوجه لا على هذا الوجه بدليل قوله في موضع آخر ما يعجبني أن يقرا القران الا في الصلاه والمساجد لا في الاسواق والطرق فيريد أنه لا يقرأ إلا على النحو الذي كان يقرأه السلف وذلك يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده فلا تفعل أصلا وتحرز بقوله والقرآن حسن من توهم أنه يكره قراءة القرآن مطلقا فلا يكون في كلام مالك دليل على انفكاك الاجتماع من القراءة والله أعلم يعني تقييد لكي لا يقول إنسان أن مالك يكره قراءة القرآن وهذا ما يمكن أن يقول به إنسان لكن لو جاء إنسان متعصب قد يقول هذا وإن كان هذا لا يعقل أما القراءة بالإدارة فقد سبق الكلام فيها الدرس الماضي أما قول المالك لا يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد لا في الأسواق والطرق فهذا له وجهة نظر قوية فيه لأن كثير من المتسولين أين يقرون القرآن؟ قد يقرونه في الطرقات فالقرآن لم, ي... لم توضع قراءته في... لمثل هذه المقاصد ولا في مثل هذه الأمكان وأيضا في الأسواق إذا قرأ القرآن من سيستمع له من الذي سيستمع له أين وأما القسم الثالث وهو أن يصير الوصف عرضة لأن ينظم إلى العبادة حتى يعتقد فيه أنه من أوصافها أو جزء, أو من أوصافها أو جزء منها فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن الذرائع وهو إن كان في الجملة متفقا عليه متفقا عليه ففيه على التفصيل نزاع بين العلماء احد القراء يعتقد في انه من اوصافها او جزء منها إينا. اذ ليس كل ما هو ذريعه الى الى ممنوع يمنع بدليل الخلاف الواقع بدليل الخلاف الواقعي في بيوع الآجال وما كان نحوها غير أن أبا بكر الطرطوشي يحكي الاتفاق في هذا النوع استقراء استقراء من مسائل من مسائل وقعت للعلماء منوها سدا للذريعة منعوها, منعوها سدا للذريعة وإذا ثبت الخلاف في بعض التفاصيل لم ينكر, لم ينكر أن, يقو أن يقول به قائل في بعض ما نحن فيه ولنمثله أولا ثم نتكلم على حكمه بحول الله سيأتي المصنف بأمثلة كثيرة لهذا وكلامه الطرطوشي هنا بأن الاستقراء يدل عليه لا يتعلق بالمثال الفقه الذي ذكره بيوع الآجال بيوع الآجال مقصود بها بيوع الآجال بيع التقصيد لا يقصد هذا وإنما يقصد القاعدة سد الذريعة والذريعة في اللغة هي الموصلة إلى الشيء الدريعة في اللغة هي الموصلة إلى الشيء وسدها منعها فإذا أوصل تصرف الإنسان وإن كان في أصله مباحا إلى ذريعة إلى مفسده إذا كان ذريعة إلى مفسده فإنه ينهى عنه وإن كان في أصله مباحا وأبرز مثال عند أهل العلم مشهور لهذه القاعدة هذه من القواعد المذكورة ذكرونها في الفقه من أبرزها ما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لولا أن قومك عهد بجاهلية لهدمت البيت وبنيته على قواعد أبي إبراهيم عليه السلام فإن البيت كان مبنيا وكان الحجر الموجود الآن داخل في البيت في عهد أبينا إبراهيم عليه السلام وكان له بابان باب شرقي وباب غربي وكان ملصقا بالأرض فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة كان يريد أن يعيد البيت على بناء أبينا إبراهيم عليه السلام وقريش كانت تريد تبنيه على بناء أبينا إبراهيم لكن لم تستطع من ناحية استكماله لم تستطع فإنها جمعت المال الحلال الذي عندها والمال الحلال الذي عندها لم يوفي ببناء البيت فبنوه إلا منطقة حجر إسماعيل عليه السلام وحجر إسماعيل من البيت كما هو معلوم لا تصلى فيه إلا النافلة والطواف لابد أن يكون من الأركان الأربعة المعروفة اللي يدخل فيها الركن الشمالي فلابد من استفاء الأركان الأربعة في الطوافة فالمقصود أن أموالهم التي هي من حلال لم توفي بناء البيت فاقتصروا على ما عندهم فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له رغبة أن يرد البيت على بناء بناء إبراهيم ما الذي منعه؟ إذن الدليل يدل على أن رد البيت على بناء بناء إبراهيم مشروع أو ليس مشروع؟ مشروع وقد يكون واجبا أيضا على درجات مشروعية أو مندوبة الله أعلم وقد يكون هذا لكنه مشروع قطعا فماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام لماذا امتنع عن هذا الأمر المشروع بسبب خوفه من أن ينكس كثير من العرب عن الإسلام لأنهم قريب أهد بجهلية فيقولون لما تمكن محمد وفتح مكة هدم البيت ويكثر في هذا القيل والقال ويكثر مقالة المنافقين في ذلك وقد يظل بسبب ذلك خلق كثير فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك هذا من أبرز الأدلة التي يذكرها العلماء لسد الذريع وسيذكر المصنف أيضاً أدلة أخرى وأمثلة لتطبيق هذا المعنى هنا فمن ذلك ما جاء في الحديث من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين وجه ذلك عند العلماء مخافة, مخافة أن يعد ذلك من جملة رمضان إذن أين سد الذريعة هنا؟ ما الذي سده النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا ما هي الذريعة الموصل إلى الشيء؟ ما هي المفسد المخافة هنا؟ أن يتوهم الناس أنه من رمضان إذا كان قبل يوم أو يومين ما قارب الشيء يأخذيش؟ فيأخذ حكمه في أذهان العوام بأنه من رمضان وإن كان الصيام في حد ذاته مشروعا ومنهما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يقصر في السفر فيقال له ألست قصرت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بلا ولكني إمام الناس فينظر إلي الأعراب أهل البادية يصلي الركعتين فيقول هكذا فرضت فالقصر في السفر سنة أو واجب ومع ذلك تركه خوف أن يتذرع به لأمر حادث في الدين غير مشروع سنة أو واجب القصر في السفر من علامة من يقول سنة ومن علامة يقول واجب القول بأنه سنة واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على وجه الدوام الأمر الثاني من قال أنه واجب قالوا أن أصل الفريضة في السفر ركعتين فمن زاد عليها بطلة صلاة من زاد عليها وصلى أربعاً بطلة صلاة فيرى أنه يجب عليه أن يصلي ركعتين والمقصود هنا أن المفسدة التي خاف عثمان رضي الله عنه أن يفهم الأعراب المجتمعون عليه الذين يأتون من بقاع كثيرة أن الصلاة هكذا شريعت ركعتين ركعتين دائماً لا فرق بين سفر ولا حضر فإذا رجعوا إلى بلادين وأقاموا يصلون الظهر ركعتين أو أربعا ركعتين قد يقول قائل لك طيب لماذا لا يبعث عثمان فيهم من يقول لهم إن الصلاة هذه صلاة سفر وإذا رجعتم إلى بلادكم وأقمتم صلوا أربعا لماذا لم يسمعتم على هذا أحد يجيب على السؤال هذا نعم أحسن قال احتمال أنه لا يستوعقون المسألة هذا واحد طبعا فيه احتمال آخر أنه لا يبلغهم النذير المعلم أو المعلم لا يبلغهم لا يبلغهم صوته أو أن بعضهم لا يبلغهم ذلك كل هذا وارد فخاف عثمان من ذلك فصلى بهم أربعا ولإمكان حل هذه المسألة بأكثر من وسيلة الصحابة خالفوا عثمان فيها فكأنهم أرادوا منه أن يصلي ركعتين ولا يصلي أربعا ثم ينظرون بعد ذلك الوسيلة التي ترفع المحظور بالنسبة لمن بالنسبة للأعراب على أية حال عذره أهل العلم في مثل هذا لأنه اجتهد فيه تطبيقا لقاعدة سد الذريان باقي السؤال المتعلق بهذا الموضع المناسب أن يقول المصنف ومنهما ثبت عن عثمان رضي الله عنه أنه كان لا يقصر في السفر ولا أن يقول لا يقصر في ميناء ما المناسب أن يقول هذا؟ هم؟ لماذا أن المناسب أن يقول في ميناء ولا يقول مطلقاً في السفر؟ هم؟ ورد أنه جمع في ميناء لكن المصنف يقول في السفر مطلقاً الأعراب يتوافدون على الحج في ميناء أي نعم لأنه لا يتصور أن تكون هذه العلة الموجودة في كل السفر عثمان قد يسافر مع خاصة السحابه وقد يسافر في جيش مع المسلمين وكلهم يكونون يعني ليس لا يكثر فيهم الأعراب لكن في الحج يكثر الأعراب أو لا يكثرون فالمناسب أن يقول المصنف في ميناء على المشهور على المشهور أن فعل عثمان في ميناء ولأن وجود العلة المذكورة هنا قد يصعب تحديدا في أي س... في كل سفر هنا. ومنه قصة عمر رضي الله عنه في غسل لاحتلام من ثوبه حتى أسفر وقوله لمن راجعه في ذلك وأن يأخذ من أثوابهم ما يصلي به ثم يغسل ثوبه على السعة لو, لك لو فعلته لكانت سنة بل أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أرى وهذا يدلكم على أن هذا الدين واقعي تطبيقي عملي وبهذا يتضح ومعايشة لأحوال المكلفين ومرعاة لأحوالهم في مدى استيعابهم في مدى فهمهم ليس مجرد العلم مجرد محاضرات أو مجرد محفوظات أمور تعايش واقع الناس فعمر هنا لما احتلم أراد أن يقصل ثوبه فتأخر حتى أسفر الصبح فقال له بعض من حوله لو لو انت اخذت من اثوابنا يعني لو قلت لواحد واحد عنده ثوبين او ثلاثه بيعطيك واحد ما هو قايل لا فلي ماذا الصبح حتى اسفر والسنه في صلاه الصبح ماها بها ان يصليها بغلس ف قال عمر رضي الله عنه قال لو أخذت ثوب واحد منكم صارت سنة فيكم أنتم كلما واحد صار له سبب من هالأسباب راح له فلان يأخذ ثوب فلان ويأخذ ثوب وهذا فيه مشقة على الناس لكن أنا معذور كأنه يقول أنا معذور فأصلح من شأني محتاج إلى غسل من المنية الذي أصاب ثوبه يغسله وما يكفي فيه النضح ينضحه فإذا تأخر لهذا الغرض حتى يصلي لا شيء فيه والحمد لله هنا وقال حذيفة بن أسيد شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا لا يضحيان مخافة أن يرى أنها واجبة إلى أن الأضحية كما مر معكم سنة مؤكدة ولا شك أن أبا بكر وعمر يستطيعان أن يعني كان مؤسري يستطيعان أن لكن ترك ذلك تربية للعوام الذين لا يستطيعون الأضحية هذه ملاحظة لأحواله نعم. ونحو ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إني لا أترك أضحيتي وإني لمن أيسركم مخافة أن يظن الجيران وأنها واجبة هذا سد للذريعة وكثير من هذا عن السلف الصالح وقد كره مالك إتباع رمضان بست من شوال هذا طبعا كله يجل على أن هؤلاء فقهاء علماء هذا واضح في شأن الصحابة وكذلك من بعدهم يعايشون الناس ويعلمونهم ويلاحظون أحوالهم نعم فقد كره مالك اتباع رمضان ب 6 من شوال ووافقه أبو حنيفه فقال لا استحبها مع ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح وأخبر مالك عن غيره ممن يقتدى به أنهم كانوا لا يصومونها ويخافون بدعتها ومنهما ما تقدم في اتباع في اتباع الاثار كما جاء ونحو ذلك وبالجمله فكل عمل اصله ثابت شرعا إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما يخاف أن يعتقد أنه سنة فتركه مطلوب في الجملة أيضا من باب سد الذرائع والكلام في هذين المثالين قد مضى في الدروس الماضية فلا نعيده وظهر عذر الإمام مالك في هذا وأن بعض الناس يلحقون الست برمضان وقد ثبت هذا في كثير من البلاد حتى أنهم يلحقون الست برمضان ولا يصلون العيد إلا في اليوم السابع إن شاء ولهذا ينبغي أن تنظر في كلام أهل العلم وتضع كل كلامي في موضعه نعم وكأنه إنما أنكر ذلك ملاحظة لأحوال المكلفين وأنت لو, لو كنت في بلاد لو سافرت مثلا ونزلت في بلد من البلدان وصار الناس يلحقون الست في وكثر هذا فيهم ويؤخرون العيد إلى السابع ماذا تصنع فيهم ما حيلتك فيهم كيف تربيهم كيف تعلمهم ماذا تصنع نقلوا هذا الأمر الذي هو سنة كما ورد في حديث أبي أيوب الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر نقلوا هذه السنة إلى أن تصبح واجب وترتب على الوجوب تأخير العيد وترتب على إدخال أن يدخل في رمضان ما ليس في رمضان النبي لما خاف أن يدخل اليوم من شعبان آخر يوم من شعبان وقبله يدخل في رمضان ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام أو لا فهذا من جنس هذا والله أعلم أي نعم ولذ... ولذلك كره مالك دعاء التوجه بعد الإحرام وقبل القراءة وكره غسل اليد قبل الطعام وانكر على من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف كل هذا سد للدريان كل هذا حتى لا يظن الناس أن هذا من السنن التي يجب القيام بها والنرجع إلى ما كنا فيه فاعلموا أنه إن ذهب مجتهد إلى عدم سد الذريعة في غير محل النص مما يتضمنه هذا الباب فلا شك أن العمل الواقع عنده مشروع ويكون لصاحبه أجره ومن ذهب إلى سدها ويظهر ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم فلا شك أن ذلك العمل ممنوع ومنعه يقتضي بظاهره أنه ملوم عليه وموجب للذم. إلا أن يذهب إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر مجاور فهذا محل نظر واشتباه ربما يتوهم فيهم فكاك الأمرين بحيث يصح أن يكون العمل مأموراً به من جهة نفسه ومنهياً عنه من جهة مآله حاصل ما يريد المصنف هنا أن يقول أن كثيرا من المسألة التي فيها سد ذرايع فيها اشتباه يعني محتمل يقع فيها قولان للمشتهد ومحتمل أنت أيضاً يسير عندك فيها نظران مختلفان أو تخالف غيرك في هذه المسألة فترى أنها تسد الذريع على وجود المفسدة وغيرك يرى أنه ليس هناك مفسدة ويمكن أن يكون هناك وسيلة لسد المفسدة غير هذا يعني مثلاً في مسألة غسل اليد قبل الطعام ممكن يأتي إنسان فيه يقول هذا ما فيه مفسدة وهذا صحيح لأن هذا أبعد عن أن يظن الناس أن هذا من السنة وقد يأتي إنسان آخر عنده ناس يكثر فيه متعبد فيظنون أن هذا من السنن فينهى عنه فأنت لم تنهى عنه لأنك لم ترى أنه في هذا يؤدي إلى مفسدة وغيرك ينهى عنه لأنه يرى أنه يؤدي إلى مفسدة فهذا محل اشتباه ونظر ولذلك يمكن أن يقع الخلاف في مثل هذا وعلى هذا فعندك يصبح الأمر لا ينهى عنه لأنه مباح ويصبح عند غيرك غير مباح فيدخل في غير المشروع فينها عنه ولنا فيه مسلكان أحد أما ما... بالنسبة لما يريد تحدث عنه المصنف الآن ويبين المسلكين فهو يقول ان العمل المنهي عنه مثل النهي عن صيام يوم العيد النهي عن صيام يوم العيد قد يأتي إنسان فيقول نقول نحن بالتحريم يحرم عليه لكن إذا وقع منه يصح فالجهة منفكة نقول يحرم عليك وأنت آثم في مخالفتك نهي النبي صلى الله عليه وسلم لكن إذا صام نقول ماجور هل الجهة منفكة هنا أو مرتبطة الشاطبي قال هنا الجهتان مرتبطتان إذا نهيناه معنى هذا أنه ليس له أجر وعلى هذا النهي عنده هنا يقتضي فساد العمل وأنه لا أجر له فيه وسيبين مسلكين هنا يؤكد بهما هذا المعنى يقرأ الأول أحدهما التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقوله تعالى ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم الآية الأولى سبب نزولها أن اليهود عليهم لعنة الله يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام فيقونوا راعناً من الرعونة من الرعونة والحماقة يسبون النبي صلى الله عليه وسلم لكن يسبونه بلفظ لا يمكن أن يحسبون عليه يحتمل أن يكون راعنا من المدارة والرفق بنا ويحتمل أن يكون راعنا من الرعونة فالله عز وجل قال للذين آمنوا لا تقولوا راعنا حتى وإن كان قصدكم حسنا لكي لا يلتبس بقصد اليهود عليهم لعنة الله فهذا من باب سد الذريعة هذا دليل تضيفه إلى حديث عائشة في فعل النبي عليه الصلاة والسلام في فعل النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في تركه بناء البيت هذا دليل آخر من أدلة سدة الذريعة الدليل الثالث من أدلة سدة الذريعة لا تسب اللذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم النبي كان يسب الى الشرك الجاهلية أو لا فكان يسبه ويبين بطلانه وهذا من أصول الدين يعني بيان الباطل وبيان خطر الشرك وعيب آلهة المشركين هذا له مصلحة كبيرة لأنه ينفر الناس عن الشرك ويبين للمسلمين الحق تبين العيب في آلهة المشركين ولكن في بعض المواضع التي يترتب على هذه المصلحة مفسدة أكبر منها وهي أن يأتي المشركون فيسبوا الله ماذا نصنع لا نسبهم حينئذ لا نسبهم وإذا قال الله ججل هنا في صورة النهي ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لماذا مع أن أصل عيب آلهتهم مشروع العل هنا فيسبوا الله عدوا بغير علم هذا أيضا من أدلة سد الذريع اقرأ بارك الله فيك وفي الحديث أنه عليه السلام ناهى أن يجمع بين المتفرق ويفرق, ويفرق, ويفرق المجتمع خشية الصدقة يعني أنت الآن عندك مثلاً ماشية في الأمور العادية لو فرقت وجمعت عليك فيها شيء أنت وغيرك أو في أي صورة من الصور هل, لك هل عليك من شيء في هذا؟ لكن لو صنعت هذا قبل أن يأتي عامل الصدقة في محظور ولا ما فيه محظور قد يؤدي التفريق أو التجميع إلى قد يؤدي التفريق إلى أن يكون فيها نصاب وهي في الأصل فيها نصاب وأيضا التجميع قد يقلل النصاب فمثل هذا أدى إلى محظور أو لا فنهى النبي عن ذلك فنهى النبي عن ذلك هذا أيضا من أدلة سد الذريع ونهى عن البيع والسلف وعلّله العلماء بالربى المتذرع إليه في ضمن, في ضمن السلف ونهى عن لأنه هنا يدخل الربى على العقد بخلاف بيوع الأجال التي سبق التي أشار إليه المصنف وإنما يسبق الكلام فيها لكن بيع الأجل الذي ذكره المصنف من العلماء من اعتبره منهيا عنه من باب سد الذريعة والذريعة المتخوفة منها ما هي هنا بيع الأجل بيع التقصيد أنه يزاد عليه من أجل تأخير الوقت فمن هنا نهوا عن ذلك بعضهم نهوا عن ذلك لكن الصحيح والله أعلم هو كلام الجمهور في عدم النهي عنه لأنه فرق بينه وبين صورة الربا وأذكر فرقين هنا الفرق الأول أن بيع الأجل ليس فيه اشتراط زيادة هذا واحد ليس فيه اشتراط ليس فيه اشتراط الزيادة ولو فيه اشتراط الزيادة بعد تمام العقد وبعد السداد لو لم يسدد زيد عليه لكان صورة الربع لكن في هذه الصورة في هذه الصورة ليس فيه اشتراط زيادة لأن العقد يقع بصورة واحدة من أول الأمر يقع بصورة واحدة وفرق عند الناس أن يبيع الإنسان حالا أو يبيع مؤجلاً هذا الفرق الثاني لكن أقوىها أنه إذا استقر العقد بينه وبين صاحبه لا يمكنه أن يزيد فيه شيئاً وليس فيه زيادة محددة أيضاً فلا يشبه حينئذ صورة الرباء ولذلك ذهب الجمهور على أنه يدخل في البيوع المشروعة ونهى عن الخلوة بالأجنبيات وعن سفر المرأة مع غير ذي محرم الخلوة بالأجنبيات لأنها تؤدي إلى المحظور أو إلى بعض وسائل وأمر وعن سفر المرأة مع غير محرم أيضا سد لذرعة الفساد وأمر النساء بالاحتجاب عن أبصار الرجال والرجال بغض الأبصار إلى أشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه والنهي بالتذرع إلى بغيره والنهي أصله أن يقع على المنهي عنه وإن كان معللا وصرفه إلى أمر مجاور خلاف أصل الدليل فلا يُعدل عن الأصل إلا بدليل فكل عبادة نهي, نهى عنها فليست بعبادة نهي عنها نهي عنها فليست بعبادة إذ لو كانت عبادة لم يُنهى عنها فالعامل بها عامل بغير مشروع فإذا اعتقد فيها التعبد مع هذا النهي كان ممتدعا بها وهذا أمر واضح فإذا صام يوم العيد وهو منهي عن هذا هذا يعتبر الآن مستدرك على الشرع ومعارض له فإذا نعتبر عبادته ماذا عبادة شرعية ولا بدعية الله ورسوله ينهيانه عن صيام يوم العيد فإذا صام فنحن لا نقول هذه عبادة فنقول هذا ابتداء وهو محظور وهو منهي عنه فعلى هذا فهو آثم وإن كان أصل الصوم وإن كان أصل الصوم مشروع لكن في هذا الموضع لا نسميه عبادة نعم. لا يقال إن نفس التعليل يشعر بالمجاورة وإن الذي نهى عنه غير الذي أمر به وانفكاكهما متصور لأننا نقول قد تقرر أن المجاورة إذا صار كالوصف اللازم انتهض النهي عن الجملة لا عن نفس الوصف بانفراده وهو مبين في القسم, في القسم الثاني وهذا كلام دقيق إذا كان هذه الزيادة كالوصف للعمل الأول نحن نلغي الاعتبار الأول ما نقول هذا صائم أو متعبد ولا نقول هذه عبادة صحيحة بل نقول هذا صام هذا اليوم صياما يقصد فيه التعبد وهو منهي عن ذلك وبذلك يكون معارضا لأمر الشارع مبتدعا في فعله فلم فكك ما, ما, ما نرى الانفكاك بين الصورتين كما ذكر المصنف نعم إذن المسلك الأول يؤكد على أن الزيادة التي هي كالوصف اللاحقة بالعمل وإن كان مشروعا أنها تفسده وتنقله من صورة العبادة إلى صورة إيش تنقله من صورة العبادة إلى حقيقة الابتداء نعم المسلك, المسلك الثاني المسلك الثاني ما دل في بعض مسائل الذرايع على أن الذريعة في الحكم بمنزلة المتذرع إليه ومنهما ثبت في الصحيح من قول رسول, صل... من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه قال نعم يسب أب الرجل فيسب أباه ويسب أمه فجعل سب الرجل لوالدي غيره بمنزلة سبه لوالديه نفسه حتى ترجم عنها بقوله أن يسب الرجل والدي ولم يقل أن يسب الرجل والدي من يسب والدي أو نحو ذلك وهو غاية في معنى ما نحن فيه ما شاء الله هذا حديث عبد الله بن عمر بن عمر رضي الله عنه السهيحين المصنن منه استنباط من دقيق يقول الآن هذا الرجل تدرع بكلامه إلى مفسده يسب أبا الرجل النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل الجهة منفكة هنا ما قال هذا سبأ أبا الرجل إذا جئت عنك فقلت كأنه سبأ أباه كأنه سبأ والده فيأتي واحد يفرق بين الصورتين أيهما أعظم في الإثم سبأ الرجل لوالده وهنا ماذا صنع سبأ والده ولا سبأ غيره فلماذا اعتبر سب غير والده هو سب لوالده مع أن الثانية أعظم في الإثم سدا للذريعة سدا للذريعة فكأن الصورة الأولى مع أن أخف من الثانية نقل النبي الحكم فيها لأي شيء للصورة الثانية فإذا هو يأخذ أي إثم هنا يلحقه أي إثم إثم سب والده ولا سب غير والده إثم سب والده مع أنه لم يسب والده وإنما سب سب غير والده لكن الذريعة التي تتحقق هنا الوسيلة ما هي أن الرجل إذا سب رجلا آخر فإن الرجل الآخر لكن ماذا يصنع يسب والد الرجل الأول فمن المتسبب الأول تسبب في سبي أبيه فصار سبه لرجل آخر ذريعة لسب أبيه فكأنه سب أبا فالذي وقع في الصيام المنهي عنه وإن كان صورة العمل الأولى صورة, صورة مشروعة من حيث الأصل صام لكنه لما صام في وقت النهي الذي نهي عنه فنحن نعامله بالثانية ولا بالأولى بأي, بأي صورة نعامله عامله بالثانية فيكون متعد مرتكب للنه فلم في كاك بين الجهتين ولذلك قال الشاطبي هنا لم يقل أن يسب الرجل والديه وإنما قال يسب أبا الرجل فيسب أبا ويسب أمه ولذلك ترجم لها بهذه الترجمة أن يسب الرجل والديه مع أنه في الابتداء ما سب والديه وإنما سب رجلا آخر أي نعم. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها مع أم ولد زيد بن أرقم رضي الله عنه وقولها أبلغي زيد بن أرقم إن أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب وإنما يكون هذا الوعيد في من فعل ما لا يحل له أي نعم المصنف ذكر القصة اختصارا هنا الذي فعله زيد بن أرقم أنه أن أم ولده باعت زيدا بنسيئة باعته بنسيئة باعته جارية بستمائة درهم نسيئة إلى أجل يعني لم تستلم نسيئة إلى أجل ثم اشتراها منه اشتراها منها بتسعمائة درهم أنت الآن تجي تبيعني عندك سيارة بعشرة ألاف أقول أنا أشتري منك يا فلان أشتري منك يا عبد الله السيارة هذه بعشرة ألاف وسأسددك المبلغ فيما بعد يصير المبلغ في ذمتي أو لا هذا بيع, بيع, بيع العينة ثم بعد ذلك بعد ما تبيعني السيارة بعد ما اشتري منك السياره ب 10000 ابيعك السياره بكم اشتريها منك بكم اقل منك باقل فيصبح العشر المؤجله مقابلها كم مقابلها ب 500 بعتك كم كاني بعتك 10000 ب 5 كأنني بعتك عشرة آلاف بخمسة وهذه صورة بيع العينة هذه صورة بيع العين. ولذلك عائشة قالت لزيد هنا أنك أبطلت جهادك مع النبي عليه الصلاة والسلام مع أن زيد رضي الله عنه لم يقصد لم يقصد البيع الربوي وكذلك أم ولدي لم تقصد البيع الربوي لكن كانت هذه الصورة مؤدية إلى أي شيء إلى صورة الرباء مؤدية إلى صورة الرباء نعم. وإنما يكون هذا الوعيد في من فعل ما لا يحل له لا ممن فعله كبيرة حتى نزعت آخرا بالآية فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف لما علم زيد بكلام عائشة رضي الله عنها أنها قالت أبطل جهاده بكى رضي الله عنه وتأثر تأثرا بليغا فجاء إلى عائشة فذكرته بآخر الآية في سورة الربا في آيات الربا الذين يأكلون الربا لا يأكلون إلا كما لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربيه فانتهى فله ما سلف فذكرته عائشة لما جاء تائبا ذكرته بآخر الآية ومعنات حتى نزعت أي استدلت استدلت بآخر الآية قال الشاطبي وهي نازلة في غير العمل بالربا الآية في العمل بالربا لكن لعله يقصد أن أكر عائشة على زيت في صورة العينة والعينة ليست هي صريح في الربا لكنها مؤدية إلى الربا لكنها مؤدية إلى الربا كيف تكون مؤدية إلى الربا الآن ليست هي عين الربا وإنما هي مؤدية إلى الربا الربا الصريح تأخذ عشرة آلاف بعشرة آلاف وخمسمية هذا الربا صورة الربا مال بمال بزيادة إلى أجل لكن فعل زيد الآن هل هو, صورة هل هو حقيقة الربا يعني هل هو الربا الصريح ولا وسيلة إلى الربا كيف يكون وسيلة وباع ام ولده ماذا باع باع عبدا ب 800 باعها عبدا ب 800, نسيئة. باعها عبداً 800 نسيئة. واشترته منه باعته باع فصار الذي في يدها كم الذي في يدها كم باعته من زيد ب 600 نسية. صار الذي لها كم الان 600. 600. واشترى زيد منها اشترتها من زيد بكم ب نقدا فصار في يدها كم, في كم؟ منه ب نقدا اشتراته منه ب 600 نقد اللي تحصلت عليها الان كم 600 واللي لها في ذمه زيد كم 800 وصار المقابل كم الان في هذا العقد 200 600 ب 800. 800 يعني الان اخذ 600 وتدفع كم فيما بعد تدفع كم 800 فكعلنا 600 بكم ب لو جاء انسان الان منك أخذ منك ستمائة ريال أعطيتها ستمائة بثمانمية حقيقة الربا أو لا فصورة هذا العقد وهو عقد سميه العلماء بيع العينة صورته وسيلة وذريعة إلى أي شيء إلى الربا ولذلك شدت القول في عائشة رضي الله عنها على زيت ولا شك أنه محرم عند أهل العلم محرم لأنه مؤد إلى الوقوع في الربا المحظور وهي نازلة في غير العمل بالربا فعدت العمل بما يتذرع به إلى الربا بمنزلة العمل بالربا مع أن نقطع أن زيد بن أرقم وأم ولديه لم يقصدوا قصد الربا كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسب وإذا ثبت هذا المحظ يعني القصد هنا لا مراعاة له لأن النهي ينصب على أي شيء على الفعل بدون النظر إلى قصد المكلف هنا. والمقصود إزالة هذا الفعل المحظور وعدم تطويقه وعدم العمل به حتى لو قال المتعبد بالصيام في يوم النهي أنا أريد أن أتعبت فنقول تعبت في غير هذا حتى وإن كان قصده حسد ففي الفتوى والعمل هنا في مثل هذا في النهي عن هذه الإحداث ما ننظر إلى قصده ولا نخفف عليه بسبب قصده ونظر إلى عائشة لم تخفف القول في هذا بل قالت اخبروا زيدا بأنه قد أبطل جهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام نعم هنا نقرأ وإذا ثبت هذا المعنى في بعض الذرايع ثبت في الجميع إذ لا فرق فيما لم يدع مما لم ينص عليه إلا ألزم الخصم مثله في المنصوص عليه فلا عبادة فلا, عبادة فلا عبادة أو مباح يتصور فيها أن يكون ذريعة إلى غير جائز إلا وهو غير عبادة ولا مباح نعم وإن كان في أصل عبادة أو مباح لكن انتقل بسبب إضافات المكلف وعمل المكلف وابتداء المكلف انتقل وأدى إلى مفسده بسبب من ضاف إليه من أعماله فإنه حنيظ لا يسمى عبادة ولا يسمى ولا يسمى مباحا وهذا إنما يكون في النظر إلى مجموع العمل إنما يكون في النظر إلى أي شيء إلى مجموع العمل أي نعم. لكن هذا القسم إنما يكون النهي فيه بحسب ما يصير وسيلة إليه في مراتب النهي فإن كانت البدعة من قبيل الكبائر فالوسيلة كذلك أو من قبيل الصغائر فهي كذلك والكلام في هذا في هذه المسألة يتسع ولكن هذه الإشارة كافية فيها وبالله التوفيق وكلامه في التقسيم في البدع سبق الكلام فيه في الدروس في دروس ماضية في هذا الكلام ويقصد المصنف أن الكلام يتسع في هذا لأن قاعدة سد الزرايع العلماء جعلوا لها أبوابا خاصة في الفقه وفرعوا عليها فروعا كثيرة وفي رسائل علمية أيضا تخصصة في هذا وهي من القواعد الذي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم يتأمل فيها ويدرس الفروع التي تنبني عليها والمصنف هنا رحمه الله أكثر من الفروع وبين هذه القاعدة وطبقها بخصوص هذا الكتاب وإلا فإن لها مسائل أخر تتعلق بالفروع بالنسبة لأعمال المكلفين لكن هنا طبقها بخصوص موضوع هذا الكتاب وهو النهي عن الابتداء فجزاه الله خيرا وأعظم أجره ونكتري بهذا المقدار ونكتري نصلي ونسل مع نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول فما حكم قول بعض الناس أنا أعمل بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما ترتاح إليه نفسي أي أنه إذا لم يحضره دليل رأى ما ترتاح إليه نفسي فما القول هذا ليس بالصحيح الإنسان الواجب عليه أن يعمل بمقتضى الدليم الكتاب والسنة فإن لم يكن على مسألته دليل فليسأل ويتعلم ويبحث عن دليل الشرائب ولا يجوز له أن يعمل بمجرد الاتفاق بما يناسبه هذا لا يجوز بل هذا عمل بالهواء وإن زعملنا في هذا مصلحة وهذا يترجع إلى قاعدة متفق علي عند أهل العلم وهو أن المجتهد والعالم والفقيه لا يجوز له أن يعمل بشيء إلا باجتهاد صحيح إلا باجتهاد يرجع باجتهاد هذا إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام سواء وفق الص... للصواب في ذلك أم لم يوفق لكن بمجرد التشهي لا يجوز ل... لعالم ولا لفقيهين ولا لمجتهد لا يجوز ذلك بإجمع علماء المسلمين بل هذا يعتبر هذا في مرقة الديانة تعتبر هذا فيه من رقة الديانة بل هو باب من أبواب الزندقة لأنه كما هم معلوم إنما يحفظ المكلف اتباعه للشرع الذي يحفظ المكلف الآن اتباعه للشرع فأنت إنما تحفظ من هواك بسبب اتباعك للشرع وتحكيمك الكتاب والسنة على نفسك فإذا لم تصنع ذلك فما الذي يسلمك من هواك وشهوتك الإنسان هذا طاقة عجيبة فهو إن كان خلقه ضعيف لكن بأسه شديد وفيه من القدرة على التحايل على نفسه وعلى الخلق وفيه أيضا من الضعف بحيث يتبع الشهوات وينقاد إليها شعراء لم يشعر فإذا لم يكن عليه رقيب من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فما الذي يحكمه ما الذي يضبط تصرفاته ما الذي يمنعه عن الشهوات والشبهات ما الذي يحفظه من كيد أعدائه من شياطين الإنس والجن إذا لم ينضبط في أحكام الشريعة وإذا لم يستقم على الأحكام الشرعية فإذا كان يمضي إلى ما ترتاح إليه نفسه فإنه ينتقل من حال إلى حال حتى يتبع هواه وهو يظن أنه إنما يحسن لنفسه وهو في حقيقة الأمر يضر نفسه ويتبع هواه سواء شعر أو لم يشعر ويتقحم أبواب الإثم والعياذ بالله بسبب أفعاله فراجع المكلفن يقول اذا لم اجد اذا لم اعمل بالكتاب والسنه فانا اعمل ما ترتاح اليه نفسي لانه يقال له حينئذ ما الحاكم عليك فان قال الحاكم عليك الكتاب والسنه سئلنا في هذه المسألة التي اتبع ما يرتاح اليه نفس ما ترتاح اليه نفسه ما الحاكم عليك في ذلك فان قال الكتاب والسنه قلنا انت لم تعمل بالكتاب والسنه وانما عملت بشيء هويته انت واسترحت اليه وعلى هذا ينبغي الإنسان في أموره الكبيرة والصغيرة أن ينبعث من الاجتهادات الشرعية وفي هذا حتى في المسائل الصغيرة أو حتى في المسائل التي لا يتضح له شيء فيها يتوقف يترك العمل بها حتى يبحث عن الدليل مثلا الإنسان يريد عقد عقد من العقود الجديدة هذه وهو ليس عنده معرفة بالكتاب والسنة وليس عنده دليل ولم يسمع فيه شيء من أهل العلم الصحيح أنه يتوقف حتى يسأل والأمور بالنسبة إلى المكلف إما أن تكون من الحرام البين فيجب عليه أن يجتنبها وإما أن تكون من الحلال البين فهي مشروعة له وإما أن يتردد كما يقول هنا ليس عنده علم فيها بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالواجب عليه حينئذ أن لا يتبع لا ما ترتاح إليه نفسه ولا أعرف الناس ولا ما عليه كثير من الخلق وإنما يتوقف حتى يبحث عن الحق والصواب هذا مقتضى الديانة وهذا مقتضى الأمانة ولا عليها أن يعطل هذه المصلحة أو من أجل أن يبحث عن ما يرضى الله عز وجل هذا أمر عظيم ولذلك أنكر الله على أقوام يتقحمون النار بسبب مثل هذه الشبهات ويتبعون أمور بغير الضابط الشرعي وماذا على الإنسان إذا آمن بالله اليوم الآخر واستقام على الشريعة وتوقف عن بعض مصالحه حتى يعرف حكم الله فيها ماذا يضره ينبغي الإنسان أن يتأمل هذا ومن فوائده العملية والتربوية أنك تتعود في جميع تصرفاتك مع الناس حتى مع أهلك خاصة مع أولادك ومع أقرب الناس吧 لأن læنسان مع, مع أقاربya يتسامع في كثير من الأحيان وتغلبه العادة تصير أعماله بالعادات يعني مقصد العادات يعني عبدية العراف وقال اذى العراف لا يقصد إن أحسن إليهم في شيء فعادة لا عبادة وإن صبر عليهم في شيء فعادة لا عبادة وإن أكرمهم في شيء فعن طريق العادة لا عن طريق العبادة وإن عايشهم أو جالسهم عن طريق العادة لا عن طريق العبادة يعني لا يشعر بمعنى طلب الأجر فيهم فيما يطعمهم في مجالستهم له لأن الإنسان مع أقاربه تصير أعماله أقرب إلى الأمور العادية ولكي يكون مأجوراً يتجدد في الأجر والخير تكون أعماله عادية ولا يكون فيها معنى الأجر والثواب طلب الأجر والثواب فإذا لاحظ الإنسان أنه لا يعمل شيء إلا بمقتضى الكتاب والسنة فمن بركة هذا عليه اولا نجاته ثم من بركة هذا عليه تكثير أجره لأن يصير علاقاتك مع الناس فالأمر الصغير والكبير لك مقصد فيه إذا سألت نفسك ما مقصدها هل مقصدها التعاون على البر والتقوى والإحسان إليهم حتى بالأمور العادية ولا تنبعث في أمر معهم كبير أو صغير إلا وأنت تلاحظ فيه أنه مبني على اجتهاد أو ليس مبني على اجتهاد هل هو مبني على اجتهاد صحيح ولا مجرد الألف والعادة إذا كان مبني على اجتهاد صحيح فأنت حينئذ ماجور وصلت إلى النتيجة التي تريدها أو لم تصل وفقت إلى الصواب أو لم توفق لأنك تشعر بهذه النية وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوا ولذلك قال العلماء تنقلب الأمور العادية بملاحظة النية تنقلب إلى أن يأخذ الإنسان عليها أجر لكن متى إذا كان ينبعث في تصرفاته مع الناس ومع من حوله من خلال الاجتهاد الشرعي فإن وفقت إلى الصواب جمع الله لك أجرين أجر الصواب وأجر الاجتهاد وإن فاتك الصواب في بعض الأحيان وفقك رزقك الله أجر ماذا أجر الاجتهاد وطلب الني الصحيح وهذا شامل لجميع أفعالك مع من حولك لكن إذا تعود الإنسان أن يأخذ أحكامه كما يقول السائل مما ترتاح إليه نفسه ومن الأعراف فهذا أول يفتح على بابه يفتح على نفسه أبواب الحرام أن هناك ضابط شرعي يضبطه ثم بعد ذلك لا تتصور أن أفعاله الأخرى المعموم الناس سيكون ملاحظ فيها المصلحة الشرعية بل سيكون ملاحظ فيها المصالح الذاتية فلا يحصل عليه الأجر وقد تدخل عليه المصالح غير الشرعية أيضا يقول حفظته بعض آيات من القرآن أي ما يقارب ستة أجزاء وتراودني نفسي دائما لحفظ القرآن كاملا وقد ذكرتم بالدرس أن طلب العلم أفضل فبماذا تنصحونني علما أنني بلغتما يقارب ثلاثين عاما أقول لك اجمع بين الأمرين إن استطعت اجمع بين الأمرين ان استطعت وفرق الحفظ عليك قليلا قليلا حتى لا أشغلك عن طلب العلم واجمع بين الأمرين وتوفق ان شاء الله لكن ما يتعلق بالعلم الواجب عليك ينبغي أن تسارع وتقدمه أما إذا استطعت الجمع بينها فالحمد لله يقول بعض التجار يأتيه إنسان محتاج إلى مال فيقول له عندي قمح أبيعه لك بخمسين ريال والمعروف أن السعر القمح في الوقت نفسه أربعين ريال فيضطر المحتاج للمال فيأخذ القمح ويبيعه بأقل لكي يفك حاجته ويسدد هذا الأشكال فيه لأنك لا تبيعه على الأول لو كنت تبيعه على الأول كما في صورة العينة كما في الصورة السابقة فحين إذن يقع المحظور ويصير تحايل عن الربع لكن كونك تشتريه من إنسان تشتري من انسان مثلا تشتري سيارة مثلا بخمسين ألف نسيئة أو مئة ألف مؤجلة ثم تذهب وتبيع السيارة أنت على انسان اخر هذه يسمونها مساله التورق يعني أنت تحتاج الى مال هذا لا باس به ان شاء الله بشرط الا تبيعها على على الاول نبدا ان شاء الله في الدرس القادم بمشيئه الله وتوفيقه في الجزء الثاني من كتاب الاعتصام واكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين